القرآن الكريم يتلو عليكم القارئ الشيخ عبد الحميد ما تيسر له سورة الصف والجمعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب banhalı Allahı ya يقولون ما لا تفعلون كبر ما قت الله أن تقولوا. A صفا صفا كان بنيان مرسوس Kum, falan Ew. <laughs> بين يديه من التوراة ومبشرا برسوليات ياتي من اسمه lemma ja'ahum وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُ Yori و دين الحق وغيرهم على دين كل له وله كره المشركون يا أيها الذين آمنوا الأدلكم there be ريم تحت الأمازر ومساكين طيبك ومساكين طيبة في جنات عدن. That's all Oh yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Yusbihu lillahi ma fis ve ma الملك القدوس الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في العم İn Rasulum minhum yeter ona im, yeter ويعلمه الكتاب والحكم وإن كانوا من قبل لفي ضلال وَأَخْرِجْنَا مِنْهُمْ مَن Blah! <laughs> Faslün Lefine hımlı Taurat, zümme سَمَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيات من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ve la ytemen o neku abdüm قل إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَنْفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ ملاقيكم ثم ثم şahada ve şahadeti feuna bi'akun bima kuntum ta'malun إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فَسَاوَ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرِ الْبَاقِي ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ Fayda qudiyatı قُرَّ الله كَثِيرٌ لَكُمْ كُنْتُمْ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ يَنْفَضُوا إِلَى عَوَدَ قَائِمًا قُلْ ما عند اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ One سمعتم ميلاد ترعوة مباركة من آية ذكر الحكيم من سورة الصف والجمع القارئ الشيخ عبد الحميد من قرية الفرفرية الطنوز هطاي قران وقيان عبد الحميد بيرقين أربع شكودان الطنوزو هطاي اللهم ربان تقبل من هذا ما قرأناه ونور ما تلوناه مهدين إلى روح نبينا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما تناسل وتناسل بينهم من الأنبياء والمرسلين وإلى روح مواتنا وموات المسلمين أجمعين وخاصة إلى روح والدي والد والدي وإلى والد والدي والديها اللهم رجال في قبورهم لوحدتهم ونساء ولظلمتهم نورا ولجوعهم رذاء ولزماهم